في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد نواصل درس معالم في طريق طلب العلم وعنوان الدرس أدب طالب العلم مع نفسه ثم في مسجده ثم في بيته طالب أو طالب العلم مع نفسه من أنفع الأمور لمعرفة مكامل النقص والخطأ ومن ثم معالجتها بعد توفيق الله تعالى محاسبة العبد نفسه يعني إحنا ما بنتقدمش لي عشان ما محاسبش نفسنا فاللي عايز يتقدم بيحاسب نفسه فمحاسبة النفس مهمة جدا. فمن أنفع الأمور بعد توفيق الله تعالى محاسبة العبد نفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه يعني أنت تحسب نفسك ليه؟ عشان تتقدم عشان تصلح من نفسك تزكيها فإذا كانت المحاسبة معكوسة أن تلتمس لنفسك الأعذار وتبرر الأخطاء يبقى هذا سيؤدي إلى التأخر لأن التماس الأعذار الواهية يزيد صاحبه رسوخاً في أخطائه بل قد تتقلب تلك الأخطاء صوابا في نظره وهنا تعظم المصيبة أنت لما تجي تحسب غيرك تحسبه بالتهمة يعني لو أحد أعد عليك وما سلمش عليك تعمل إيه؟ تزعل تقول هو شافني وما سلمش علي هو شافك فعلا ليه؟ كل الخواطر والإجابات بتكون تهمة يعني تزعل منه وهذا خطأ يعني الصواب إنك لما تجي تحسب غيرك تلتمس له العذر وتحسن به الظلم أما نفسك فإنت لما تجي تحسب نفسك تقول والله أنا نفسي أعمل كذب والله أنا قصدي خير والله أنا بتمنى أعمل كذا وأنا كنت صادق في موضوع كذا وكل الكلام ده يعني أنت بتحسب نفسك بثلت مثلها الأعذار وبتدفع عنها وبتحلف وأنا كنت عايز أجي بدر والله كنت ناوي ومصمم أجي بدر وإيه اللي حصل طب وبعدين خطأ أما تجي تحسب نفسك تلت مثلها الأعذار وتجي تحسب غيرك تتهمه اعكس تصب تجي تحاسب غيرك التمثل والأعذار وأحسن تظن به ما تجي تحاسب نفسك اتهمها دي شجاعة ودي أساس المحاسن اتهم نفسك بشجاعة ووضوح ووجه الموضوع واعترف أنك أنت مخطئ واعمل برنامج تنشى عليه تتحسن مش المشكلة أنك تكتشف أنك مخطئ دي مش مشكلة لأن ده يعني أمر يعني وارد وجبلي كله من أدب خطاء وإحنا بشر والنفس مجبولة على أخطاء إنما كيف تصلح هذه الأخطاء يبقى لازم تعرفها تعرف حجمها تعرف هي بتتحسن ولا لا إذا عملنا كده إن شاء الله نتحسن وعلى هذا فينبغي أن يجعل طالب العلم محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه نصب عينيه دائماً وسيرى من التوفيق والخير ما يسره العمل كده هيتحسن وتقدم وكما قيل لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبه يعني تكون صارين أو صار مع نفسك أشد محاسبة من الشريك لشريكه وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه فبالشريك اللي بيحاسب شريكه محاسبة شديدة دف حالة واحدة بس إذا كان شريكه خوان أما إذا كان أمين فهو بي ما بيشددش في المحاسبة فأنت تحاسب نفسك محاسبة الشريك الخائم إنها تخون وتخضع وتمكر وتغير الحقائق لدرجة مثلا إيه إنك ممكن تنسى المحاسبة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 كان أكثر استجماعا لمشاعره وحاسيسه وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أي كان نوعه قال ابن القيم رحمه الله عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر أن يجلس الرجل عندما يريد النوم يجلس لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره ورمحه من يومه ثم يجدد له توبة نصوحة بينه وبين الله فينام على تلك التوبة ثم قال رحمه الله ويفعل هذا كل ليلة وهناك من يحاسب نفسه بعد كل عمل يعني أكثر من مرة في اليوم وقال بعضهم الرجل ينبئ عما في نفسه في ثلاثة مواضع وعد منها عند الضجاعه على فراشه يعني أنت لو بتمر على عمل يعني عندك محل لتجاري وفي عمال وبعدين بتمر عليهم كده فوجدت خطأ أنت ممكن ما ترضش تأخر الخطأ لغاية آخر النهار وتنبه عليه في الحال فأنت تفعل مع نفسك يعني إذا حسبت نفسك مرة واحدة هتأخر الخطأ لغاية أخر النهار وبعدين تحاسب فلو أنك حسبت نفسك عند الخطأ وصوبته يكون أفضل فإن لم يكن فلا تجعل اليوم يمر دون أن تحاسب نفسك ولقد كان السلف رحمهم الله من أشد الناس محاسبة لأنفسهم وتفقدها صباح مساء إدراكا منهم لأهمية هذا الجانب في استقامة أمرهم وصلاح شأنهم وأسوق إليك هذا الأثر لتعرف مدى حرصهم على تفقد أنفسهم أو مدى حرصهم قال يعلى ابن عبيد دخلنا على ابن سوق فقال يا ابن أخي أحدثكم بحديث لعله ينفعكم فقد نفعني قال لنا عطاء ابن رباح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 أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من آخرته أو من أمر آخرته يعني أنت بتملي الملائكة بتكتب فأقول لك تحسك نفسك أنك أنت يعني لا تلغو ولا تأتي بشيء لا ينفعك في الآخر إما أن ينفعك في الدنيا أمر ينفعك في الدنيا أو في الآخر ومما ينبغي أن يفطن له في هذا المقام أمر لبس به الشيطان على كثيرين وجعلهم من أبعد الناس عن محاسبة أنفسهم وهو أن يمدحك الناس مدح الناس للشخص وثنأهم عليه حتى يرى نفسه كاملا أو مقاربا للكمال فلا يقبل في نصحه صرفا ولا عدلا وهذا ماب عظيم إلى الخذلان والخسران اللي بيحملك على محاسبة نفسك أنك تشعر بنقصها والخوف فإذا مدحت تشعر بالرضا طب تحاسب نفسك عليه بقى مش تحاسب نفسك فهذا أخطر شيء أن تشعر بالرضا عنها بسبب مدح الناس أو بسبب نجاحك تشعر بالرضا فأول ما تشعر بالرضا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 يعني مش عارف خبرها وحقيقتها فعليه أن يحمد الله تعالى كلما رأى توفيقا وسدادا في أموره وليعلم أن مدح الناس له وثناءهم عليه لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون دافعا أو مانعا دافعا إلى الخير إذا صدق في شكره لله تعالى على ما أنعم عليه واحد بيمدحك وإنك فعلا أنت تستحق المدح بمعنى أنه بيمدحك بصدق وعلى صواب وبيكرمك وحيطلع الأول بامتياز وبيكرموه فهذا معناه أنه يحاسب نفسه فيرى أن الفضل لله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وأن النفس لا تبلغ هذا الفضل وإنما الله يسر له ووقاه شر نفسه وهو يجاهدها فهو يفرح بفضل الله ويتواضع لله حتى يزيده الله من فضله هذا من الشكر أما إذا نسب الفضل لنفسه ورأى أنه بلغ الامتياز فإنه سيجد منها الغرور والعجب ولا يشعر به وإنما يشعر أنه يستحق أن يكرم وأن يرفع فإذا هو كان فيه الغرور والعجب فأي مدح يستحقه وأي قدر يستحقه وهو فيه غرور وعجب حتى لو كان جاي بامتيازي أخوة لطلع الأول إيه المشكلة هو واحد مغرور ومتكبر ومعجب بنفسه هيعمل إيه بقى بأنه طلع الأول هيعمل بها إيه إذا أصبحت مسألة نظرية شكلية أما الحقيقة فهو ما يستحقش لا يستحقل إنه مغرور ومتكبر ومستعلي ومعجب بنفسه إذن فالذي يحاسب نفسه لا يزيده فضل الله إلا تواضعا. وهذا المدح إما يكون دافعا أو مانعا أي مانعا من الخير إذ جعل مدح الناس مطية إلى التصدر ومن ثم الترفع وتصعير الخد بل هذا الشعور منه من أعظم الحواجز عن قبول المصر يعني إنسانة مثلا تتعلم التجويد وتحفظ القرآن ومعها إجازة وبعدين تكون تعلمت على يد الشيخ عليكم السلام وبعدين جاءت المسجد فالكل يحتفي بها فإذا رأت أن هذا من حقها وتصدرت ونافست على هذه الصدارة وصار بينها وبين غيرها حسد وصار فيها نوع من الشموخ إذن كل هذه من مظاهر عدم الانتفاع بالعلم ومن مظاهر عدم تزكية النفس أما إذا حرصت على شكر هذه النعمة والإقرار بأن الفضل لله واللين والرأفة والرحمة وحسن الخلق والتواضع وترك التنافس وعدم التصدر والوجل من عدم القبول محبتها في قلوب الأخوات ويزداد التفافهم واحتفاؤهم بها فمن يصل إلى هذه الدرجة إلا من يتربى على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فنحن على خطر من ناحية أن العلم بيجعل نفسه تشمخ أو تشمخ أو تستعلي فنحذر فليحذر العبد هذا المزلق فان مرتعه وخيم وجاء في الخبر ان قوما مدحوا ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فايه رايك في ابي بكر الصديق هو اعلى الصحابه منزله صدقيه اعلى مرتبه يعني ليس بعدها الا النبوه قال الناس او مدحوه أونس فقال اللهم انت أعلم بي من نفسي وانا أعلم بنفسي منهم انا عارف نفسي هما بيمدحوني لانهم لا يرون مني الا ما يذكروه وانا اعلم بنفسي هذا اشاره انا اعلم منهم هذا اشاره إلى عدم اقرارهم لأن لو تعرفوا اللي لا تقولوا ما تقولوا هذا بوبكر وأنت أعلم يا رب بنفسي مني على الرغم من اعترافي وإقراري فإني على يقين من أني لا أحيط بعيوب علما فما تعلمه يا رب من نفسي ومن عيبي أكثر مما أعلمه من نفسي فأنت أعلم بنفسي مني وأنا أعلم بنفسي منهم ولكن العبد يحب الستر ولا يجهر بالسوق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 يقالها هنا إن من الأمور التي تعين العبد على معرفة تقصيره وخطأه طلب النصح من الآخرين يعني واحد يود مثلا أنه في صندوق في المسجد المسجد ده صندوق مصائح هو اللي عايز يقدم مصيحة يتبه في الصندوق ويتبه عليه الإسم فاللي عايز ينصح الخطيب واللي عايز مثلا في المعهد ممكن يعمله صندوق للمصائح يبقى واحد عايز يقدم نصيحة للشيخ اللي بدي درس لأنه مش عارف يواجهه يكتب له النصيحة ويكتب عليها اسمه من برة تكون مقفولة كويس عشان ما عدش يشوفها اللي هي إلا صاحبها وتقدم النصائح هذه النصائح مهمة جدا وطبعا الأخ هيكتب في النصيحة أنا بحبك في الله ونحن بنتفع منك كتير وكل ده هيبقى مقدمة مستحي يدخل في الموضوع على طول واخد بلك هو فعلا صادق وبيحبه في الله وبينتفع بيه بس هو مستحن ويقدم النصيحة وهو بيكتبها فبلك بقى في المواجهة فيكتب النصيحة ويكتبها بوضوح بوضوح يعني بحيث انها توصل لان احيانا ما بتوصلش لو هي فيها نوع من الايه بالحرج ما بتوصلش هو عشان يفهم لازم توضحها, توضحها جامع وتنصح وتحط النصيحة دي في صندوق فعلى ما يعملوا الصندوق فممكن أن تعملوا نصيح وتسلموا للأخ اللي هو المسؤول هو يوزع النصيح على, على اللي بيدرسه دي نصيحة يقول النصيحة وبخاصة مما يعرفونه معرفة خاصة وهم على جانب من العلم والتقى فإن نصح هؤلاء من أنفع النصح لعلمهم ومعرفتهم وأداء النصح ممن طلب منه مطلب شرعي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على المسلم أو حق المسلم على المسلم ست وذكر منها وإذا استنصحك فانصح له والنصيحة من الطالب للتلميذ ومن الت... من ال... من الطالب للشيخ أو من الناس ال... ال... الولد للوالد ومن الشيخ للطالب ومن الوالد للولد ومن الكبير للصغير ومن كلها نافعة يعني بمعنى لا يشترط أن الذي ينصحك يكون أعلى منك أو أكبر منك لأن من الممكن أن الذي أصغر منك يرى شيئا مهما جدا ويشعر به بمعنى أن يكون واقعي يعني احنا دلوقتي في درسة لو واحد شيخ كبير جاي يسمع الدرس وقال لنا عندي لك نصيحة واحد من الطلبة قال لنا عندي لك نصيحة نصيحة الطالب هتكون مناسبة جدا واقعيا للطلبة لأنه هو المتلقي وإيه المتلقي؟ فممكن ينصح نصيحه واقعيه تناسب حال الطالب والشيخ ممكن ينصح نصيحه من وجهه اخر كلاهما فيه نفع ولكن الشاهد انه ما نفاضلش مين الشيخ احسن ولا نصيحه الطالب احسن لان كل واحد بينظر من ايه وكل الجهات تؤدي الى خير فاذا المرأة لما تنصح زوجها يسمع والابن والبنت لما تنصح الأب يسمع والواحد يطلب النصيحة من زوجته وأولاده وكذلك الأب لما ينصح الأولاد يسمعوا وما ينصح الزوجة تسمع فهذا التناصح أمر مهم للتقويم والسداد ومفتاح نفعه القبول وحسن الظن إن الإنسان اللي يتنصح نصيحه يكون عنده استعداد للقبول ويحسن الظن في من نفعه لأن فيه مانع من قبول النصيح المانع نفسي فأنا مثلاً أقول للأخ اللي قدامي او اللي على, أو اللي على شمالي انا لاحظت ملاحظه كده وبعدين اخده في جنب واقول له تعالى انا عايز انصحك نصيحه ما تقعدش تقعد على الكرسي تاني هقول له والله رجلي وانا ظهري وانا كذا هو شاب ما شاء الله تبارك الله يعني ما شاء الله شاب زي الفل امال قاعد على الكرسي ليه بيرتاح من ان يقعد على الارض طب والناس قاعدين على الارض دول قاعدين على الارض ما, كراسة. ما يجيبوا لهم كراسي ما يجيبوا يا اما تجيبوا كلكم يا اللي قاعد على كرسي المريض مثلا اللي, اللي, اللي قاعد على الكرسي ده قاعد ليه ها, ها يعني اريح حاجه ناعمه يعني مباح طب انا انصحه ليه يقعد على الارض لانه هو احتمال يكون القعده على الارض انفع له في طلب العلم تكون انفع له في طلب العلم هذا ما أشعره أنت لغاية أنت ستقعد في المسجد وتتقدم وتصبر تصبر هترتاح إنما الأعدى الملوكي دي في طلب العلم ده أكيد هيكون لها أثر طيب نعمل إيه؟ نسيب الإخوة زي ما هم برحتهم ليه؟ لأن إحنا بنطبطب عليهم ماشي كده؟ احنا بنطبطب عليهم كده لان يعني بن... عشان ما ينفروش ماشي كده <تصفيق> اه دي مصيحة على ملأ بس كمينه درس تربوي بقى وانتو يعني زي اولادي كلكم فانا ايه حبيتي ان انا اخد مثال عملي كده وسمحوني فيه فزاك الله ما الله لنا ولاكم يا رب اللي فالنصيحة فعلا مهمة وإنتوا لما تؤدوا النصيحة ده نفع وأمر في سبيل الله ففعلوا هذا الكلام وقدموا نصائح ترفع قيمة هذا العلم ونفعه أدب طالب العلم في المسجد إن مما يحمد للمسلم عامة ولطالب العلم خاصة حرصه على أن يكون من السباقين إلى الجمعة والجماعة والمحظة على الصف الأول يقول لحد يشوف طالبة علم يخطب الجمعة ويدرس المجموعات وأحوالهم يعني فيها ملاحظات إيه الملاحظات كثيراً يتأخر عن تكبير الإحرام كثيراً وكثيراً ما يختمش الصلاة يعني يخلص الصلاة لا تعرفش إيه اللي حصل إيه اللي حط عليه يخلص الصلاة من هنا لا يعرفش يختم الصلاة تلاقيه قام طلع راح تحرك أي حركة كده وتلاقيه جاي جاي متأخر ليه بصور مشغول يعني ما شاء الله ربنا عيني يا رب مجلة ومجموعة ومش عارف شغل فين وشغل فين دماغه شغال طبوا بعدين هل هذا عذر أم غفلة عن محاسبة النفس غفلة عن محاسبة النفس إن ما ضبطش نفسك من الأول صح هتمشتون عمرك خطأ واتستهن بالمسائل دي. يقول إن مما يحمد للمسلم عامة ولطالب العلم خاصة حرصوا على أن يكون من السابقين للجمعة الواحد طالع يخطب الجمعة وناس من المسجد من المسجد ودخلين بعد ما الواحد طال على المنبر ليه بقى عادل يعني ما مسألت ان يعني الملائكة تكتبه ما تكتبوش لان هو مشغول في الإدارة يعني عنده حاجات كثيرة وبعد الخطبة وقبل الخطبة والخطبة نفسها بقت في الإدارة يعني هو الخطبة نفسها من اللي يخطب الجمعة دي والجمعة اللي جاية بقى شغل إداري فهو الخطيب جهه بعد الخطبة هيعمل ايه؟ ومشغول في اللي هيعمله بعد الخطبة وفاجأة ان الخطيب طلع المنبر وماش مفاجأة هو العملية بقتش مفاجأة بقت متكررة وييجي هيدخل بعد الايه؟ مع ذليل الحال ده يعني ينفع صحيح يصبر عليه لا صراحة لا احنا عايزين نكون سلفيين في العقيدة وفي العبادة وفي التزكية وفي التربية نكون سلفيين هو السلفية عقيدة فقط ننشوف بقى السلف فلابد أن يكون قدوة للآخرين وحتى يطابق فعله قوله قبيح بطالب العلم أن يحث الناس على التبكير إلى المسجد ويحذرهم من التأخر وقد عرف عنه كثرة التأخر صباح مساء هذا التصرف المشين يزهد الناس في نصحه وتعليمه بل قد يجرئ بعض الجماعة على مقاطعته يعني أنا أذكر مثلا يعني في واحد في مسجد حريص على الجلوس للشروق هو أمام في المسجد فمشاء الله يزيد عدد الناس اللي بيعودوا في المسجد للشروق من غير دعوة هو نفسه دعوة كده وفي واحد ما بيجلس في المسجد بعد الشروق لعل مثلا له عذر ولكن بيترتب على ذلك ان كل واحد يجي وعد في المسجد للشروق ممكن يجي وعد وما يصبرش اذا كان بيشوف الشيخ طالع من المسجد فده بيعمل له مش عملية تثبيت بيعمل له عملية الألة بيقلقله فشوية ومطلع وراه يجي واحد تاني وهكذا ما يتثبتش العملية بيها فده في مسألة القدوة حتى لو كان الشيخ له عذر بيبقى لهها أثر فالمسجد اللي فيه شيخ بيعود في المسجد ده تجد السنة دي فيها حياة كده ونشاط واللي ما فيهش الشيخ بيعود تجد ان المسجد السنة دي ضعيفة جدا فيه حتى لو كان الشيخ ده العذر و أنا بقول كده لأن أنا ما بيقعدش في المسجد بعد الفجر وبتأسف على هذا الأمر يعني لعدة أعذار فبذكره وبضرب مثل بنفس وأستغفر الله واتوب إليه وأحرص رعاك الله أن تكون مثل طالب العلم المتصف بصفات السلف الصالح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 لترى الحرص على فعل الخيرات وترك المنكرات وإليك بعض الآثار قال وكيع بن الجراح كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى وقال القاضي تقي الدين سليمان لم أصل الفريضة قط منفردا إلا مرتين وكأني لم أصلها قط وقال محمد مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة جماعة نعم محمد بن سماعة وفي ترجمة إبراهيم بن ميمون قال عنه بن معين كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يرده يعني لو هيدؤ ورفع إيده سمع الله أكبر ينزل إيده ولا يكملها وفي ترجمة سعيد بن المسيب ما نودي بالصلاة من أربعين سنة إلا وسعيد في, في المسجد فيحنا عايزين نحاول كده أربعين يوم وانت تعرف قيمة السلف أربعين سنة عمر كامل هذا أمر عظيم جدا وقال الشعبي وقال الشعبي ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها يعني أشتاق إلى الصلاة قبل أن يدخل وقتها مش إنساء يعني فيش صلاة كده علي وأنا غافل أو وأنا إيه لست مشتاقا إليها قال أيضا ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على غضو بل تعدى الأمر ذلك فجعله محافظة الرجل على صلاة جماعة وتطبيقه للسنة في صلاته من الأمور التي يوزن بها الرجل ومن الشوايد على ذلك قول إبراهيم بن يزيد رحمه الله إذا رأيت الرجل يتهون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه يبعنا أن اغسل إيدنا من, من بعض لو, لو عملنا كذا فالمطلوب أن نضع هذا الأمر في اعتبارناه ودى الأول كان في بداية الصحوة المباركة كان في تنافس عظيم وصادق في هذه السنة في إحياء السنة تكبير الأولى المكسف المسجد حفظ القرآن حلقة القرآن العمل الصلاة قيام الليل في حرص على إحياء السنة ظاهرا وبطيما يعني ورقة الأذكار لما طبعت طبعت مش ملايين كتب الأذكار ورقة فيها أذكار طبعت واللي يقرأ فيها عشر خمستاشر حرصين عن يحفظوها الورقة مطبوعة وتذكر الأذكار في هذه الورقة المطبوعة للكل والكل حريص على أن يحفظها وإذا حفظها يأتي بها وهكذا في شوق وحب واقبال. يعني خذ الكتابة بقوة فما السبب فيما يحدث الآن ضعف الأخذ،, الأخذ السنن وهذه الأمور يعني فيها ضعف أما مسألة طلب العلم هذه مسألة حسنة ومسألة نافعة ومسألة صحيحة جدا وهي من الحسنات الكبار ولكن يصحبها شيء طلب العلم بريء من, هذ من هذا الشيء وهو التراخي في السنن والعبادات وأخذ الكتابة بكل بقى الحرص على طلب العلم فمن تحرص على طلب العلم هذا لا يعني أبداً أن تترك هذا الأمر ولكن هذه الظاهرة ظاهرة طلب العلم أثرت على الدعوة فطلب العلم مشغول كأنه طلب في كلية أو في مدرسة مشغول بأنه يخلص وليس عنده نشاط في الدعوة كافي وكذلك ليس عنده نشاط في العبادة كافي فهل العيب في طلب العلم أبدا والله ليس فيه عيب وإنما العيب فينا فالبداية الصحيحة أن يحرص الإنسان على هذه السنن وعلى هذه الأفعال فيبارك الله له في وقته وفي فهمه وفي علمه ويحرص على طلب العلم فيكون مباركاً أينما كان وقال شعبه ابن الحجاج رحمه الله رأيته يعني يحيى بن عبدالله التيمي يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حديثة في كثير من المتدينين بصلي صلاة خفيفة يعني يعني يكاد لا يطمئن فيها وقال الذهبي بعد ان ساق اسنادين لاحد الاحاديث ما نصه في الاسنادين ضعف من جهه زاهر وعمر لاخلالهما بالصلاه يعني ليس مثلا ليس من جهه اخرى وقال الذهبي لو كان مني ورع لما رويت لمن هذا نعته يعني عايز يترك حديثه لأنه شافوا بيخل في الصلاة وبكل حال فتبكير طالب العلم إلى المسجد وحرصه على ذلك يتعدى أثره إلى المصلين لأن تأثير القدوة الفعلي قد يكون أبلغ من تأثيرها القولي فلنحرص على وظيفة يوم الجمعة وعلى الصلاة تبكير للصلاة وعلى تكبيرة الإحرام وعلى الأذكار بعد الصلاة وعلى أذكار الصباح والمساء نحرص على هذه الأمور حرصا يعني يناسب الهدف والمقصود والمنهج والتدين ويناسب حرصنا على الايه على رضا الله تبارك وتعالى وحرصنا على تزكيه انفسه ومما ينبغي لطالب العلم ايضا أن يقدم ما يستطيع من النفع العلمي والوعظ لجماعه المسجد فترى قراءه فتاوى مثلا وترى يطرح بعض المسائل العلميه وترى يقرأ كلمات مختارة ليحرص على قراءة ما يتعلق بالنوازل يعني هو ومسجده ما يناسب المسجد فما يتعلق بالنوازل سواء كان صلاة خصوف أو كسوف أو يأتي مواسم عبادات زي الصيام أو الحج أو كذا فيكون حريص على هذه الأبواب أن يعلم أهل المسجد فقهها وأحكمها وعلى إمام المسجد أن يجتهد في إنشاء حلقة لتدريس القرآن الكريم ودعمها لأن طالب العلم غالبا إمام مسجد يعني في الغالب أو هو سيكون إمام مسجد فعليه أن يحرص على أن يكون قدوة في مسجده نافعا للمسلمين ولا بد من التنبيه أيضا على محاولة دعوة بعض المشايخ وطلبة العلم المشاركة في بث العلم وتعليم الناس فبهذه الأسباب تظهر ثمار بركة الإمام على جماعة المسجد احنا عندنا يا إخوة في عمل جماعي وفي عمل فردي فالإخوة المتدينين ليس كلهم منتظم في العمل الجماعي والإخوة القائمين على العمل وعلى الدعوة بصفة تنظيم عمل جماعي أوقاتهم مشغولة ولا تكفي للعمل لدرجة أن الطالب في الكلية عنده انتحانات ومش قادر يذاكر المذاكرة المطلوبة ومطلوب منه عمل مش عارف يجمع بين المذاكرة وبين العمل وبين الحركة من ضيق الوقت وكثرة الأعمال وعندنا إخوة مش منتمين إلى العمل الجماعي وعندهم وقت مش عارفين يعني كيف يشغلون عندهم وقت فلابد لهؤلاء الإخوة أن يتحركوا أو أن يضعوا أنفسهم في خدمة العمل الجماعي مثلا عندنا مساجد المجلة تبقى معطلة وأعمال في المسجد معطلة بسبب إن الإخوة القائمين على العمل الجماعي مشغولين وباقي الإخوة اللي مش منتمين إلى عمل جماعي مش, مش لقين شوك فأنا يعني أقدم مصيحة إلى الأخ اللي يكون عنده وقت أن يساهم في أي عمل في المسجد أو في الدعوة وأن يضع نفسه يعني في خدمة العمل الجماعي حتى يعني يغتنم وقته في سبيل الله تبارك وتعالى ومما يؤخذ على بعض الآئمة سوء الخلق مع جماعة المسجد مثلا عدم المبالاة بحالهم الترف عن الانبساط إليهم كثرة التمنع من إجابة دعوتهم الغلغة يعني على الطعام يعني مش عارف ده بيحصل ولا إيه يعني يقول له تعالى اتغدى عندنا فيقول له لا ده أنا مش فاضي والغلغة في تعليم جاهلهم وواحد من هذه الأمور كفيل بأن يورث في قلوب بغضه فكيف إذا اجتمعت تلك الأمور كلها فيه يعني في واحد التزم بس بطبعه يعني هو طبعه في القرية شديد أو طبعه كثير المزاح أو طبعه في جفاء فالتزم والتحى وحفظ القرآن وبصلي إمام وفي نفس الطبع بالضبط فهذا لم يتذكى وفي واحد العكس هو كان بيهذر كتير وبيقول نكت يعني ما عندوش مسألة الحفظ على المروءة أو كذا لا يعني مسائل بالنسبة, بالنسبة لقولش أز أزلب في الشارع ويعمل أشياء كده يعني ما مش في بال والتزم متدين وبرضو نفس الوضع وهو ملتزم ومتدين وبيخطب الجمعة وشيخ وبيقول درس ونفس الصفات فيه ما يحصل بعض الأئمة من التوسع في التبذل مع الناس إذا اجتمع معهم في مجلس تصدر المجلس بسياق المضحكات بل قد يتوسع أكثر من ذلك فيخل بالمروءة ويخدش الحياة وقد يصل أمر إلى الغيبة والنميمة والحول ولا قتل بالله فالمطلوب لا إفراط ولا تفريط إن يكون يعني يحكمه الشرعا لابد أن تحكم الشرع وأداب النبي صلى الله عليه وسلم في طبعك ولا تجعل طبعك يتحكم فيك يحكي حكاية عجيبة رواها التاريخ يعني في سوريا نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا يقول أن كان فيه شيخ في مسجد في دارية وهي قرية مشهورة من قرى دمشق وهو شيخ أبو الحسن ابن داود مات إمام الجامع جامع دمشق أبو الحسن ده هو إمام في دارية قرية واللي مات الإمام الجامعي الجامع الكبير جامع دمشق فخرج أهل دمشق إلى دارية ليأتوا بأبو الحسن ابن داود فلبس أهل دارية السلاح وقالوا لأنه ممكنكم من أخذ إمامنا يعني ده على رأبتنا لو خدتوه منحبهم له فكان فيه ناس كده بقى يعني ما شاء الله ربنا أعطاهم بقى بصيرة ونور وزكاء يعملوا إيه في المشكلة دي هم دول أهل قرية وهم تاخدوا الإمام على رأبتنا فقالوا لهم إيه يا أهل دارية ألا ترضون أن يسمع في البلد ان اهل دمشق احتاجوا اليكم في امام مشقول ده ده دمشق اللي هي العاصمه الكبيره احتاجوا امام اهل داريه واخذوه حاجه شرف كبير لكم فقالوا قد رضيوا وانطلط عليهم الحيله وسابوا الامام وراح طبعا هو عشان يكون امام في البلد الكبيره والمسجد الكبير احسن انفع يعني فهكذا وأما أدب طالب العلم في منزله فحدث ولا حرج دي مسألة يعني مهمة جدا فاللهم استر عوراتنا وآمر روعتنا طالب العلم كالغيث أينما حل نفع وأطول مكثه في منزله لذا لزاماً أن يكون نفعه واضحا جلياً في منزله أن يتفقد أهله بمسائل العلم فيما يحتاجون إليه لأنه جاء من تعليم غيرهم طلباً لثواب إرشادهم فخاصته ومن تحت نظره آكد لأنهم رعيته ومن الخاصة كما في الحديث كلكم راعي فيعطيهم نصيبهم فيبادر بتعليمهم أكد الأشياء في الدين أولاً وأنفعها وعظمها يعلمهم الإيمان والإسلام ويجدد عليهم علم ذلك ويجدد عليه إن كانوا قد علموه فيجعل في الأولويات بيته وأهله وزوجه وأولاده وإن ما كانش متزوج يجعل برضو أبويه وإخوته وهكذا يعني البيت خيركم خيركم لأهله فهذا خير عظيم فلا بد أن يحرص على أن يكون نفعه في بيته في أولوياته فليحرص على تعليم الصغار قولا وفعلا وليحرص على تطبيق السنة أمامهم ولعل هذا من أنفع الأساليب وهو التطبيق العملي أمامهم وليحذر كل الحذر من سوء الخلق وعدم إظهار المودة والتحبب فإن ذلك من أعظم المنفرات رواي عقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال السيء الخلق أشقى الناس به أهله أو قال أشقى السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبين هي منه في بلاء ثم زوجته ثم ولده حتى إنه لا يدخل بيته وإنهم لفي سرور فسمعونا صوته ففرون عنه فرقا منه انه شديد في البيت يعني يبقوا بيتكلموا ولما يدخلوا يسكتوا حتى ان دابته تحيد يعني في بقى اخلاق بقى يعني شديدة أو بحكيها يعني بيضرب الدبه بالحجاره حتى ان كلبه لا يراه منه حتى ان القطه تفر منه هذا يعني صور قد تكون واقعية وقد تكون يعني لضرب المثال فليحذر المسلم من سوء الخلق وليكثر من الدعاء المأثور اللهم هديني لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت النبي صلى الله عليه وسلم كان الأطفال يعني يركبه فوق ظهره حتى في الصلاة فهذا من عطفه وحنانه ولينه وحسن خلق عظمه خلق صلى الله عليه وسلم فهكذا فكن في بيتك لينا هينا قريبا سهلا مع الاحتفاظ بهيبتك وقدرك ووقارك واحترامك والجمع بين هذين الأمرين جمع سهل جدا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا الوقار والاحترام والهيبه يحمل الإنسان على أن يكون غليظا عنيفا جافا قاسيا وللين وحسن الخلق والتواضع والحنان والود يحمله أن يكون مهانا وضيعا يعني غير محترم قال الإمام البخاري رحمه الله باب تعليم الرجل أمته وأهله فإذا كان في الحديث من كانت عنده أمه فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عتقها فتزوجها فله أجران حديث في صحيح البخار إذا كانت أمه الإنسان يعلمها ويأدبها ويعتقها ويتزوجها هذا له أجران فما لك إذا كانت زوجتك وأولادك هذا يدل على أن الخير للأهل له أجر عظيم فإذا كان الرجل يؤجر في تعليم أمته فكيف بتعليم أولاده وأهل بيته وهذا الحقيقة أمر صواب وصحيح ولكن الأخوات الفاضلات لما يعرفوا أن أزواجهم مهتمين بالدعوة وليس عندهم وقت حقيقي ومقصرين في البيت فما تقولوش يعني أنت نسينا وسيبنا أنضيع حقنا لأن كما, كما ذكرت الأوقات لا تسع الأعمال والأخ لابد أن يراعي بيته ولكن هذه الظروف لابد أن ينتج عنها تقصر في البيت فبدل ما الأخ تشتكي تقوم بهذا الدور وتعين زوجها تلتمس له العذر فإن النفع العام اللي أخده من النفع الخاص هي تسدد وتقارب وتجبر الخلل ولا, إيه ولا تكن يعني عب وتسهل له عند الطعام وعند الدخول كيف ينتفع به زي ما الطلب بتعامله مع الشيخ كده لما يخذ منه أي حاجة فهي تسهل له ذلك أن تأتيه بكتاب يقرأ منه أو سؤال أو مسائل الأولاد تقول كلم الأولاد في كذا على الطعام تعاونه ولا تثرب فإن هناك من ينشغل بأعمال عامه للمسلمين حتى أنه يقصر في بيته فهذا يعني لا نقره ولكن نطالب أهل البيت بالتعاون معه ومما يدخل في تعليم الصغار تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فكان يقف على حسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه وجعله عن يمينه وقال له في حديث آخر احفظ الله احفظت هكذا وعن ملك بن الحويرث رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم يعني لابد أن تعلموا أهلكم فكونوا في معلمهم وقال الإمام البيهقي باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين وضربوه عليها ابن عشر سنين فالأخت المسلمة الفاضلة هذا أمر بالنسبة لها يحتاج إلى صبر ولها أجر عظيم وفضل عند الله تبارك وتعالى إذا قامت بهذا الأمر إذا كان زوجها مشغولا في أمر من أمور الدنيا أو الآخرة يعني ليس عنده وقت في هذا الزمان الذي ضاقت فيه الأوقات إما بالكسب أو بالدعوة وأيضا تعليم الأولاد الحلال والحرام يعني عن أبي هرينة قال أخذ الحسن بن علي تمر من تمر الصدقة فجعلها في في. فقال صلى الله عليه وسلم كخ, كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أن لنأكل الصدقة فتعليم الأولاد الأدب والحلال والحرام حتى لو صغير هذا يترك في نفسه أثر يعلمه الله سبحانه وتعالى وبهذا الأسلوب الطيب وهو التعليم مع عدم العنف تعليم بالرفق وضرب الأولاد على الصلاة عند عشر سنين ليس هو الضرب الجلد الطفل في ضربه يخوف بالعصى يمسك أذنه يضرب عصى واحدة يضرب برفق حتى ظل يرهب ويهاب الضرب إنما جلد الطفل هذا يجعله شقيا يعني يجعله عفريد لما تضربه الجلد فأنت بالراحة كده بشهول الرسول قال لدربوهم عليها لعشر سنين الضرب الجلد هذا هذا فضيع جدا في الإساءة إلى الأطفال وقال عبد الله بن الإمام أحمد لقلني أبي أحمد بن حنبل القرآن كله باختياره وقال أبو بكر المروزي دخلت على أبي عبد الله اللي بالك من الحوزة الجميلة دي. يعني أحمد بن حنبل فرأيت امرأة تمشط صبية له يبقى لما يشوف الصبية دي صبية صغيرة بنت جارية كده فقلت للماشطة بعد وصلت رأسها بقرامل أنا أرشق القرامل ده بس حاجة يعملوها كده في الشعر يعني في شعرها فقالت لم تتركني الصبية قالت إن أبي نهاني وقالت يغضب أبي يزعل وقال لي ما تعملش كده ويا شوف سيدنا أحمد معلم البن ويا صغيرة فطلع إيه بنت الإمام أحمد فانظر الله كيف أثر تعليم الأبي في هذه الصغيرة وقال بعض الحكماء بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق الباب الإمام أحمد بن حنبل بنته صغيرة والماشطة يعني واحد بيسألها أبو الله أنت وصلت شعرها يعني فيه حاجة كده بتصل الشعر بتطوله فقالت لم تتركني الصبية كنت هعمل يعني الصبية ما سبتنيش قالت إن أبي نهاني اللي هو أبوها أحمد لا يعني نهى عن ذلك وقالت يغضب يعني أبي يزعل وقال لا تفعلي ذلك فهذا يدل على أنه علمها وعرفها الأحكام وهي صبية صغيرة وكان أبو هريرة رضي الله عنه ومرأته وخادمه يعتقبون الليلة أثلاثا يبقى كده هو دخل الخادم في برنامج قيام الليل وقال سليمان بن عبد الله رحمه الله وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا قال علموا أهليكم الخير تقوهم النار بأن تعلمهم الخير وقال سعيد بن العاص إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيته حقا الشباب كده لو اسمعوا الكلام ده ايه يتبسطوا جدا وقال لك انت هتحججوا واتجوزوا وكده يبقى انت جزاك الله خير انبقى هو يراحق عن مالك ابن انس قال كان السلف يعلمون اولادهم حب ابي بكر وعمر يعني ده تستفاد منه انك تعلم حب الصحابة تعلم حب الصحابة واسماء الصحابة وهذا يعني يعجبني جدا الأخ اللي بيخلي ابنه ملازم له أنت لما تترك الولد إما يكون في البيت مع أم تربيه وتعلمه أو يكون معك أو يكون في منفعه في درس أو في مدرسه لا تتركه للشارع ولا للفراغ حتى اللعب تخليه يبقى لعب مفيد الولد لازم يلعب بس يلعب تكون في دايرة بيلعب فيها إن الشارع الآن والفراغ يحبب إلى الولد اللعب والله ويربيه على الأخلاق السيئة فلذلك الأخ اللي بيأخذ أولاده في المسجد حتى في الإفطار حتى في الدروس هذا ان شاء الله سيكون له أثر طيب بإذن الله الولد والبنت لان البنت لها سن كده لغايه وهي صبيه وهي لا باس ان تدخل مسجد مع ابوها ولو راحت مع امها هيكون افضل ولكن البنت الصغيرة يعني لا, لا حرج عليها والبنت الصغيرة عندها 6 سنين 7 سنين انما البنت المميزه اللي عندها 9 سنين و10 سنين تبقى قربت البلوغ دي ما تدخلش المسجد مع, مع الرجال إن كده بتبقى جسمها مليان وها لم تحت بعد ولكنها يعني بتكون يعني مميزة يعني تعرف الأحوال كالولد المميز ما ينفعش يدخل عند النساء فالبنت المميزة ما ينفعش والعائل دلوقتي بميز بدري إن هو من كتر اللي, اللي بيشوفوه فلابد مراعاة ان البنت الصغيرة دي يعني تكون غير مميزة وكذلك تألف الولد على سماع الحديث كل هذا طالب العلم في بيته يعني يراعي هذه المسائل وكذلك صلاة السنة في البيت يصلي السنة ويصلي الوتر وتعلم البنت ويعلم الولد الصغير هو أبو يصلي إيه وإيه اللي صلى دي يصلي إيه يقوله الضحى يصلي إيه يقوله الوتر يقول له كذا لسنة الظهر يعلم هذه المساكل فهذا من التربية وفيه من المصالح التربوية تأثر أهل البيت ومخاصة الصغار برؤية والدهم مصلي ويلاحظ على بعض الصغار أنهم يحاكون والدهم في صلاته وكذلك تحاكي البنت أمها في حجابها وفي تربية الصغار مما ينفع الصغار تعويضهم على بعض الآداب والسنن مثل الأكل باليمين والشرب باليمين والتسميع عند الأكل و... وعند الشرب والحمد بعدها الولد يمسك المياه يشرب تقول له قول بسم الله يقف كده وعايز يشرب تقول له ما انت الشارب اللي ما تقول بسم الله ماينفعك خطأ قول انت بسم الله وسيبه يشرب وقول له ما تيجي تشرب قول بسم الله يتعود بعد مره بعد اثنين بعد خمسه مفيش مشكله انما انك تديله المعلومه في صوره مكروهه يحس ان بسم الله ده يعني ايه الشارب بسم... اللي بتقول بسم الله يبقى ايه اللي هيتعلمه عايز يفلت من, من التضييق ده انت تعلمه ان هو يحب السنه يحبها وليس ياخذها كانها شيء شاق او شيء يعني ايه فيه كراها للنفس لابد أن تراعي هذا الأمر ولما تطلب منه بسم الله وبيأكل يعني تصبر عليه تصبر عليه, تصبر عليه. واللقمة و... وفي مسألة كمان في مسألة التربية إن الولد لازم يتعلم يعمل حاجة بنفسه يعني الأم تمسك الطبق وتأكل ابنها ليه هو بيعوك وبيبهدل نفسه وما بيأكلش هيفضل يكبر وهو كده عايز حد يأكله لغاية ما يتجوز ولكن الصواب ان هي حتى لو وضعت له شيء على صدره لازم يتعلم يأكل وهي تصبر على تربية اني عايزة اني شفت مثلا واحدة مسكة بناء على رجلها ومكتفة دهل اثنين ماشي كده زي ذكر البط كده ومسكة المعلقة وبتدينه في بقه والمعلقة كبيرة ليه مزهاني وانا هسيبه ومش هيكل فتخلص الاكل بسرعه بت ايه تزغطه علشان تروح بقى تشوف ايه تعرف يحب ايه بقى اللي مالاش بالتصغييط لو لقى حاجه على الارض لو لقى حاجه على الارض الحاجه دي اللي هما ما بياكلوهاش يجرب بيأكلوها ما ربما تكون احسن منه. فسبحان الله يأتي بنتائج معكوسة فإحنا بنربي الأولاد بالعادات والتقاليد والطباع تحذير اللي يتزوج الشاب الذي يتزوج هذا يبقى عنيف جداً مع الأولاد يعني الولد يحب يهذر معه ويلعب معه ويدحكه إنما لو ما سمعش كلامه ممكن يضربه ولا لو عمل حاجة غلط ولا لو قال له كلمة يقول لك أنا ابني ده ما تخافش منه الحتة اللي أععده فيها ما يقومش انت جاي بالولد معك المسجد خلي بالك لا ما تخافش ده هو الحتة اللي أععده فيها ما يقومش ليه لأنه لو أم يعني يبقى وين لو ده ما ينفعش لابد من الصبر والعلم يبقى احنا من يجي نتزوج لازم نكون كتاب كده بنتعلم منه الرب الأولاد ازاي والمرأة بالذات وتصبر تتعلم تخليها رسالة انها تتعلم الأولاد والتحذير من التعليم السلبي التعليم السلبي التعليم السلبي الكذب التزوير الكسل الغضب الحيل مع الأولاد وتوعد الولد وتخلف وتعمل فيه فصل وتعلمه من الزكاء ان أنت يعني إيه خليك صادق وتعلم الوفاء والصدق بأعمالك معاه وتوعده لما تستطعش يقول لا أستطيع وهكذا التعليم السلبي أن تكذب أمامه تزور تغش تفعل منكرات الأخلاق مع بأي, بأي طريقة هذا تعليم سلبي وللأسف أثر أكبر و اكتفي بهذا المقدار و الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما قلنا و سمعنا و سبحانه اللهم